قد يسأل بعضنا عن إهاجه إضافة النعمة إلى أنعمت وحذف فعل الغضب في قوله المغضوب فلم يقل الله سبحانه وتعالى غضبت والجواب عن ذلك والله تعالى أعلم يمكن أن يكون باعتبار أن النعمة هي الخير والفضل كما أن الغضب من باب الانتقام والعدل ومعلوم أن الرحمة تغلب الغضب فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقوىهما، وهذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف الله سبحانه وتعالى فيذكر فعلها منسوبة إليه ولا يبنى الفعل معها للمفعول. فإذا جاء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها المفعول أدبا في الخطاب وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآية في ذكر النعمة وأضاف إليه ولم يحذف فاعلها ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبني الفعل وبنى الفعل المفعول فقال المغضوب عليه وقال في الإحسان الذين أنعمت عليه ونظيره قول إبراهيم عليه السلام والذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمهن ويسقين وإذا مردت فهو يشفين فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله ولما جاء ذكر المرض فقال وإذا مردت ولم يقل أمرضني وقال فهو يشفين ومنه قوله تعالى حكاث العلم من الجن وأن لا ندري شر من أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعلة إرادة الشر وبنوا الفعل والمفعول ومنه قول الخضر عليه السلام في السفينة فأردت أن أعيبها فاضاف العيب إلى نفسه وقال في الولامين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما لما في ذلك من رعاية مصالح اليتيمين لاجل صلاح أبيهما ومعلوم أن المتكفلة صالح الأبناء لرعاية حق الآباء هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله. هذه السورة على إيجازها قد احتوت ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن رقم واحد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والإلهية وأسماء الله. طب الإلهية إفراز الله سبحانه وتعالى بالعبادة يأخذ من قوله سبحانه وتعالى الله ومن قوله إياه نعبد دي كلها إيه؟ تقول على قوله طيب طيب عندك الربوبية يخص من قوله رب العالمين طيب بمناسبة برضه توحيد الإلهية طبعا باخلاص العباد له وتوحيده بالإلهية وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل طيب بالنسبة لتوحيد الاسماء والصفات إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسي وأثبتها له ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على لفظ الحمد بتمجيده والثناء عليه بذكر أسماء الحسنة المستلزمة لصفاته العليا طبعا الصفات الله سبحانه وتعالى عليا فنحن نثني على الله سبحانه وتعالى بما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى واتضمرت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصلاة المستقيم برقم واحد اجتمت على انواع التوحيد الثلاث. رقم اثنين اثبات النبوة كما في قوله اهدنا الصلاة المستقيم طيب ليه بقى؟ لان ذلك ممتنع بدون الرسالة طيب طبعا الصلاة المستقيم طبعا الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضي بهم ذلك الى جواز الصلاة الحسي يوم القيامة ان بهم الى جنات النعيم في جوار النبيين والصدقين والشهداء والصالحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون منهم. رغم ثلاثة إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء والعدل مقصين كده ذكر المعاد أيضا تضمنت إثبات القدر وأن الفعل العبدة فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبريم هنشوف بعد الله إيه هو مذهب الجبرية وإيه هو مذهب القدرة إن شاء الله وطبعا هنشوف الم اتباع هذا المذهب فكريا وعقديا وفعليا بتضمنت الرد على جميع أنواعه البدع والظلا في قوله اثنان صورتها مستقيم لماذا لأن معرفة الحق والعمل به لأنه معرفة الحق والعمل به وكل مبتلع ضال فهو مخالف لذلك طبعا المبتلع والضال ده جماعة يعني بيعدي يألف دين جديد لوحده كده مع نفسه كده ويبتكر اشياء سواء اقوال او افعال او اعتقادات من عند نفسه فطبعا ده بيضل لكن طبعا طريق مستقيم زي ما قلنا قبل كده اللي هو طريق الرسل اللي هو ما دل عليه ايه مجامل القرآن والسنة طيب ورشاده هنا صراط المستقيم بقى بتحمل معنى ايه بقى عبيده الى سؤاله والتبرؤ عليه والتبرؤ من حوله وقوته دي حته في منتهى الروعه لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اهدنا الصراط المستقيم انما صراط المستقيم طيب كلمة اهدنا الصراط المستقيم طبعا معناها ايه معناها ان الايه ان ليس لي من الامر شيء انا مش هقدر ان أتحرك ساكناً أو أذهب إلى الطريق المستقيم لوحدي لا فالعبادة بتحتاج إلى دعاء أن تدعى ربنا سبحانه وتعالى في السراء والضراء وإن أنت نكرى العبد مننا نكرى لا يساوي شيئاً بدون الله سبحانه وتعالى فلما أنت تدعى ربنا حتى من دعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يرضى عليه طب أنت لا ربنا ليه هل انت مش محتاج حاجة؟ تبقى انت كاذب واهم مستنع عن الله عشان الله طبعا سبحانه وتعالى فالعبد مننا بيسأل الله سبحانه وتعالى الهداية ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وفي اي مشكلة يقول يا رب اي مشكلة يا رب وبعض الناس بيعتقد ان المشكلة يبقى حلاها هايف يعني فبصد تلك الموضوع متعسر فبتلاقي الموضوع متعسر فبتلاقي الموضوع متعسر، فربنا سبحانه وتعالى بسبب الاسباب علشان ترجع الى الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب فعشان كده ربنا بيختبر العبد ان, هو بي ان ربنا سبحانه وتعالى بيغلق عليه الابواب حتى يتجن الله سبحانه وتعالى ويحس العبد انه لا شيء بدون الله سبحانه وتعالى زي ما ولا تقول لنا الشيء إن إني فاعل ذلك هذا إلا يا شيء الله فأنت لن تتحرك حركة واحدة إلا إذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى طيب تضمنت إخلاص الدين لله عبادة واستعانة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فأنت بتخلص الدين لله سبحانه ضمنت إخلاص الديني لله سبحانه وتعالى عبادةً واستعانة اياك نعبد وياك نستعين نعبد من الله سبحانه وتعالى فقط لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا اي حاج و نعبد الله سبحانه وتعالى فقط اياك نستعين نستعين بالله سبحانه وتعالى على العبادة وعلى كل احوالنا اجتمت على الترغيب في الاعمال الصالحة ليكونوا مع اهلها يوم القيامة طبعا ده في ضمن ذلك طب الصلاة اللذين انعمت عليهم ان هما ايه ان هما النبيين والصدقين والشهداء والصالحين طب كان بيعملوا ايه هتبدأ بقى تبحث بقى في القرآن وفي السنة واخوال السلف الصالح كان بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا خلاص؟ فتبدأ تدور ايه هم كانوا بيعملوا ايه؟ وتقلدهم طيب أيضا التحذير من مسالك الباطل اللي قال له يحشره مع سلكية يوم القيامة هم مضوب عليهم والضلون آم هو طب اللي هم كانوا بيعملوا إيه طبعاً الصلاة كانوا بيعملوا إيه كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وكذا ماشي طيب وما أحسن وما أحسن ما جاء إسناد الأنعام إليه في قوله تعالى سرّة الذين أنعمت عليهم وجاء حذف الفاعل في الغضب في قوله غير المذوب عليه وإذا كان هو الفاعل في الحقيقة قوله الأمطار الذين قاموا من الله عليهم وكذلك إسناد الضلالي إلى به وإن كان هو الذي أضل لهم بقادره كقوله من يهدي الله فو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وقال تعالى نضل الله فلا يهدي له وظرهم في طغيانهم يعمه ذلك من آيات الدل على أنه سبحانه المنفرد بالهداية والإضبال ذا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العبادهم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتاجون على بدعاتهم بمتشابه بمشابه القرآن واتركنا ما يكون فيه صريحا في الرد على عليهم وهذا حال أهل الضهل والغاي نسأل الله عفته طيب وقد ورد في الحديث الصحيح مسلم أنا رضي الله عنها قالت ترى صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك كتابة منه آيات ومحكمات إلى قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين اتبعون ما تشبه منه فأولئك الذين سمى الله فحضروه. قال من كثير يعني في قوله فإما الذين في قلوبهم زيقهم فأتبعون ما تشبه منه فليس مرتدعا في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق ليفصل الحق والباطل مفرقا بين مفرقا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. طيب فصل يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ومعنى كلمة آمين يعني اللهم استجب هو الدليل على استحباب التأمين كما في مصنف أحمد أنواع ابن حجر حجر قال سماحة صلى الله عليه وسلم يقول قرأ ولا ضالين فقال آمين يمد بها صوته أيضا في البخاري عن أبي الله عنه ونبيه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمينه فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذبي وقال من شهاب وكان صلى الله عليه وسلم يقول آمين وأما في مسلم عن أبي الله عنه ونبيه صلى الله قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوقع إحداهما الأخرى وفر له ما تقدم من ذنبه أيضا في مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا صليتهم فأقيموا صفوفكم ثم لا يأم ماكم أحدكم فإذا كبر فكبروا إذا قال غير المعبود عليهم ولا يعني الإمام يعني فقولوا آمين يجبكم الله أيضا في المنمجة ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين طيب هناك فائدة جميلة جدا من محاسن التأويل مجتمع عليه القرآن القرآن طبعا مجمع في الفاتحة كما تعلمون طيب التوحيد لأن الناس كلهم كانوا وثنيين وإن كان بعضهم يدعي التوحيد رقم اثنين وعد من أخذ به وتبشيره بحثن المسوبة ووعيد من لم يأخذ به وإنذاره بسوء العقوبة والوعد يشمل مال الأمة ومال الأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهم والوعيد كذلك يشمن نقمهما وشقائهما وقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض والعزة والسلطان والسيادة وأوعد المخالفين بالخزي والشقاء في الدنيا كما وعد في الآخرة بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم رقم ثلاثة العبادة التي تحيي القلوب والتي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس رقم رمربعة بهم سائر سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصول إلى دنيا الدنيا إلى نعم الدنيا والآخرة أيضا قصص رقم 5 قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه وأخبار الذين اتعدوا حدوده ونبذوه ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين. ايضا برضو في نقطة تانية برضو ممكن ناخد مجتمع على القرآن من وجهة نظر اخرى اجتمل القرآن على التوحيد باقسامه الثلاثة ايضا الاحكام الفقهية افعل ولا تفعل اخام اثنين رقم ثلاثة قصص صالحين والطالحين والكفار والمنافقين وما قال كل واحد منهم في الدنيا وفي الآخر. ايضا التعريف باليوم الاخر بما فيه من سعالة الاهل التقار وما فيه من شقاء لأهل الضلال والكفر والنفاق ماشي بكده يا جماعه الله كون انتهينا من تفسير سوره الفاتحه وجزاكم خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته